ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٌ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ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 فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كَثِيرَةٌ ومنها تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كَثِيرَةٌ ومنها تَأْكُلُونَ وعليها وعلى الفلين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 ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة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 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله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 واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعت بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون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 إِلَٰهٌ رَّبٌّ وَتٍ ذَاتُ قرار وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 وكشفنا ما بهم من ضر للدوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال أخسأ فيها ولا تكلمون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 Wauw, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين